بغي أوجه العراب يعني من حيث العراب كيف نعرف هذه الأوجه عند رفع الأول عند رفعهما عند رصبهما عند, عند المغايرة عند فتح ثاني ما تكلمنا عليها أمس ولا بس أن تعرف الأوجه العرابية في ما ذكر من خمس الأوجه فعند قولك لا حول ولا قوة إلا بالله فلك في هذه الحالة بالنسبة للأولى إعمال عمل ليس أعمال عمل إنا فقط لا نافي الجنس وحول اسمها مبني في محل نصف والخبر محذوب لا حول لنا وأما الثانية ولا قوة فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الزيادة لا حول ولا قوة يجوز أن تعملها كما عملت الأولى ويجوز أن تجعلها زائدة فتقول وهو عاطفة ولا زائدة وقوة معطوف على حولها قوة معطوف على حوله ولك أن تعملها وتجعل خبرا فتقول ولا قوة من اسم لا الثاني هذه العامل عمل إنما ابني في محلي نصب وخبرها محذوف لنا فنعطف جملة على جملة ففيه أجهان بالنسبة للثانية الزيادة وأيضا الإعمال الزياده والعمال فتقول ولا قوة الوحرق ولا زائدة وقوة معطوف على حوله الواء حرف عطف لا نافية للجنس عامل عمل إنه قوة اسمه واخبره محده لنا ثم بعضه جملة على جملة هذه أوجه الفتح لا حول ولا قوتها أوجه الرفع لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة فلك أيضا وجهان في الأولى وجهان في الثانية فلك تجعل الأولى مهملة لا عمل لها وحول مبتدة لا حول ولا قوة فتكون لا هذه ملغية لا عمل لها وحول مبتدى والخبر محذوب تقديره حول لنا خبر محذوب تقديره لا حول لنا طيب ولا قوة نرجع للأولى أيضا كذلك ويجوز أن تجعلها هذه الأولى عاملة عمل ليس لها حول فتقول لا نافي عامل عمل ليس وحولوا اسمها والخبر محذوب تقديره لنا وجانب العراب في الأولى إما أن تهملها وتجعل ما بعدها مبتدأا او تعملها وتجعل ما بعدها اسما لها لأن عامل عمل ليس او تعملها عمل ليس ويكون ما بعدها اسما لها الثانية إعرابها لا حول ولا قوة فلكن تجعل هنا واو حول لا زائده لا زائده وحول معطوف على ايش على قوه لا حول ولا قوة فتكون واو عاطفه ولا زائده وحول معطوف على على قوه والخبر محذوب لا حول لنا كما تقدم عطف مفرد على مفرد ولكن الثاني عن الثاني عامل عمل ليس نفس ما عملت الاولى تجعل الثاني عامل عمل ليس وهو عاطفا ولا نافيا عامل عامل ليس وقوة اسمها وخبرها محذوف لنا ولا قوة لنا من باب عطف جملة على جملة ولك أن تجعل أيضا الثانية زائده او تجعل الثانية زائدة وحول المعتوف على محل لا معسمي وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هذان الوجهان هم معتمدان أن تكون الثانية هذه زائدة وقوة معطفة على حول وأن تكون لا ثاني عامل عمل ليس على الثاني عامل عمل ليس ولكن تهملها وتجعلها بعدها مبتدة نفس الأولى هذا وجه الثاني سيكون تهملها ولا قوة وعاطفة ولا نافية لها معنى وهي زائدة نافية وقوة مبتدة والخبر محذوب تقديره لنا تكون ثلاثة أوجه في الثانية الوجه الأول أن تكون زائدة وقوة معطوف على حول والوجه الثاني أن تكون عامل عمل ليس تعطف جملة على جملة خبره ومحذوف الوجه الثالث أن تكون نافية موفلة هذا زائدة موفلة موجود لا عمل لها وقوة مبتدى وخبر عيش محذوف محذو. توجدها لنا وأوجه المغايرة معروفة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة تكون لانا في الجنس الأولى عامل عمل إننا وخبروا محذو تقديره لنا ولا قوة لا عامل عمل ليس لا الثاني عامل عمل ليس عند المغاهرة إذا افتح الأولى ورفعت الثانية لا الثاني عامل عمل ليس تقديره لنا ولا حول لا حول ولا Ordお願いします قوة لنا خبره محذو او تكون مهملة الثانية ما بعدها مبتدة تكون مهملة وما بعدها مبتدة أما فقط ما إلا العامل عمل ليس الأولى لا حولة ولا قوة عامل عمل إنا لا حول ولا قوة إذا غيرت فتحت الأول فتحت الأول نكر الأول ورفعت الثانية فالأول هذه منها مفرغ منها عامل عمل إنا وحول اسمها وخبرها وحذوب تقديره لنا فقية الثانية ولا قوة لا حول ولا قوة تقولوا عاطفة ولا لنا فيها أوجه الوجه الأول أن نعملها عمل ليس ليس ولا لا حول ولا قوة القوة باسمه والخبر محذوب تقديره لنا الوجه الثاني أن نهملها منع منها عمل ليسا نهملها لا نافية مهملة ويكون ما بعدها مبتدأ والخبر محذوب ولا قوة لنا ما الوجه الثالث هو أضعف هذه الأوجه أن تكون لواء عاطفة ولا زائده لا زائدة وقوة معطوف على محل لا قبل دخول او على محلي لا قبل دخول لا عليه فإن محله الرفع بعض يقول على محلي لا مع اسمه هذا تجوث العبارة وإلا على محل لا قبل دخول لا كان مرفوعا كان مرفوعا فلما دخل لا الأنسخة الرفع فهذا الوجه الثالث ولا قوة تقول لا زائدة وقوة معطوف على محتر اسم لا على محلي اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا فالعطف على محل اسم لا كما تقدم معكم لا رب لنا إلا الله يكون قوة معطف على محل اسم قبل دخول لا كان مرفوعا ثم دخلت لا فلنسخت الرفع هذه ثلاثة أوجه إذا فتحت الأولى ورفعت الثانية بالنسبة للثانية أما الأول وجه واحد عامل عمل إنه لكن بالنسبة للثانية إذا غير ورفعته ففي ثلاثة أوجه من يعيدها أن هذا الذي فيه الصعوبة فقط أما هذا بس الثاني الوجه النعم لا حول ولا قوه سرعه <تصفيق> نعم طيب العام الوجه الاول ان تكون الثاني عامل عمل ليس الاولى عامل عمل انه الثاني عامل عمل ليس الخبر محذوف والثاني ان تكون لا ملغى وما بعدها مبتدا وخبرها محذوف ايضا الثالث أن تكون لا زائده ولا قوة لا زائدة لو عاطفة ولا قوة لا زائدة وقوة معطوف على محل اسم لا نعم قبل دخول الله كان مرفوعا على محل اسم لا فإن محل اسم لا قبل دخول الله كان مرفوعا هذا أضعف الأوجه طيب لازلنا مع المغايرة إذا رفعت الأول وفتحت الثاني لا حول ولا قوة الثاني وجه الإعراف فيه واضح الثاني واحد وجه فقط في الثاني لا حول ولا قوة عامل عمل عمل إنا كما تقدم معكم بقي الأوجه الإعراف في الأول فقط لا حول ولا قوة وجهاني أن تكون لنا في عامل عمل ليس وقوة اسمه الخبر محذوب او تكون لا بلغاه وحول مبتدى لا حول وحول مبتدى والخبر يشف محذوب وجهاني واضح لا حول ولا قوة أما الثاني فعامل عمل إن فقط بقي الأولى لا حول حال الرفع فتقول لا نافية عامل عمل ليس وحول اسمها وخبرها محذوب تقديره لنا او لا مهمل ملغاه نافية ملغاه وحول المبتدى والخبر محذوب والمبتدى يكون معرفا فنقول هنا لأنه أقع في السياق النفي فهذا من مسوقات الابتداء بالنكرة. المسورات الابتداء بالنكرة أنت تقع في السياء النفي فتفيد العموم هذا مسور من سوات لا يقال كيف تدعى بالنكرة لا تدعى بالنكرة الوجود المسور وهي أنها وقعت في حيز النفي هذا بالنسبة لي أوجه مغايرة الآن انتهينا منها بقي معنى الوجه الخامس لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة أما بالنسبة الأولى واضحة الكلام عليها انتهينا منها عامل عمل عمل ان نافي للجنس لا نافي الجنس وحول اسمها أبنع الفتح في محل نصر والخبر محذوف تقديره لنا لا حول لنا ولا قوة بالنصر هذا فتح والثاني عيش نصر فيه تكون الواو حرف عطف ولا زائدة لا هذه زائدة وقوة معطوف على محل اسم لا فإن محل النصر مبني في محل نصر أني ذلك فيكون ولا قوة بنصبه وتنوينه معطوف على محل اسم لا فإن محله النصب مبني في محل نصب تقول لانا في الجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب هذا قوة معطوف على المحل لأن محله النصب معطوف على أما لا فضوبه مبني مبني لكن يكون العطف قوة على محل اسم لا فإن محله النصب واضح فهذه اوجه أوجه الإعراب تحفظ إن شاء الله في, كلمة في هذه الكلمة لا حول ولا قوة طيب نكمل إن شاء الله ما وعدنا بإكماله وهي أحوال اسم لا وهو أحوال اسم لا فاسم لا على ثلاث أقسام إما أن يكون نكرة قصة إما أن يكون مفردا او يكون مضافا او يكون شبيها بالمضاف ولكل واحد منهما حكم اسم لا لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة اما أن يكون مفردا أو يكون مضافا أو يكون شبيها بالمضاف بالنسبة للمفرد حكمه والمقصود به قبل ذلك نفور المفرد أولا المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب لا النافي للجنس تعريف المفرد في باب لا النافي للجنس غير تعريف المفرد في باب العراب فتعريف المفرد باب العراب ما ليس مثلنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة هذا تعريف في باب العراب ما ليس مثلنا ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة هذا في باب العراب لكن هنا الكلام على المفرد في باب لا النافي للجنس فله تعريف آخر غير ذات التعريف الذي تقدم معكم في باب العراب فتعريفه في باب لا النافي للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المفرد الذي هو في باب العراب ويدخل فيه المثنى ويدخل به الجمع في كل هذا مفرد في باب لا نافية للجنس لا رجل لا رجال لا رجلين لا مسلمين لا مسلمات كل هذا مفرد كله هذا يش مفرد في باب لا نافية للجنس سأقولت لا رجل لا رجال لا, مسلم لا رجلين لا مسلمين لا فاطمات, لا فاطمات معرفة لا مسلمات لا يسمناه نكرة ثم تقدم معنا لا مسلمات كل هذا اعتبره مفرد في باب لا النافية للجنس انتهينا من المفرد ما هو تعريفه لن نتكنم على الحكم الآن ما هو تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سيكون شبيه المضاف هذه حقيقة المفرد فيدخل في المفرد هنا المفرد الذي تقدم معكم يدخل المسنة ويدخل الجمع بأنواعه ثلاثة جمع ذكر سالم جمع الموان سالم جمع التكسير كلها مفرد في هذا الباب حكم المفرد حكم المفرد حكمه أنه يكون مبنيا على ما يُنصب به في باب الإعراب حكم المفرد أنه يكون مبنيا على ما يُنصب به في باب الإعراب فإن كان يُنصب في باب الإعراب بالفتحة فهنا يبنع على على الفتح فتقول لا رجل قائم لا رجل قائم وهناك يبنى ينصب الفتح المفرد هذا ليس كذلك فهنا يبنى على الفتح فتقول لا رجل قائم لا شك فيه لا ريب فيه لا تثريب عليكم اليوم كذلك أيضا ما تقدم من الأدل لا, لا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا كلها مفردة كلها مفرد فحكمه هنا المفرد أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب هذا المفرد رجل فسوق فجور إلى آخر كلها مفردات تبنى تنصب الفتحة فهنا في باب لا تبنى على الفتح الذي ينصب في باب الإعراب بالفتحة يبنى هنا على الفتح وأيضا مثله جمع التكسير فإنك تقول رأيت رجالا رأيت رجالا تنصبه بيش الفتحة ليس هنا ماذا تصنعه في باب تبنيه على ما ينصب عليه في باب العراب فإذا سنبني على أي شيء؟ على الفتح فنقول لا رجال موجودون لا رجال موجودون فتكون لانا في الجنس ورجال اسمها مبني على الفتح في محل نصب لأنها تعمل عمل إنا مبني على الفتح في محل نصب موجودون ما يعرابه خبر لا مرفوع لم ترفعه ألواه لأنه جمع مذكر ثاني فالشاهد الاسم لا رجال موجودون وهو مبني على الفتح في محل نصر لأنه ينصر في باب العراب بالفتحة رأيت رجالا فتبنيه هنا عن يش على من عليه أو على من ينصر به وهو الفتح فتقول لا رجال موجودون طيب بقي معنى المثنة في باب العراب تقول رأيت رجليني رأيت رجليني في باب العراب تنصبه باللياء كذلك نحن هنا ماذا سنصرع فيه إذا أدخلنا عليه لا في الجنس سنبنيه على الياه سنقول لا رجلين موجودان لا رجلين موجودان فنقول لا نافي الجنس ورجلين مبني وهو معرض على الصحيح عندهم رجلين مبني على الياه في محليه نصب لأن اسم لا المفرد حكمه البناء اسم لا المفرد حكمه البناء فالمثنى في باب العراب ينصب باللياء وهنا تبنيه عن اللياء فتقول لا رجلين موجودان تقول لا ناف الجنس ورجلين مبني عن اللياء في محل نصب وموجودان خبر قاضح طيب ننتقل إلى جمع التكسير حكم ما هو حكم جمع التكسير النصب ليس كذلك النصب باللياء تقول رأيت مسلمين, مسلمين. رأيت مسلمين ليس كذلك فماذا نصنع به هنا ماذا سنصنع به هذا الموضع في باب لا نافي الجنس سنبنيه على الياء لا مسلمين مخلدون في النار لا مسلمين مخلدون في النار فما يعراب لا مسلمين لا نافي الجنس نعم ما اسمها مبني على الياء في محلي في محلي الأصل أحسنت لأنه مفرد هنا والمفرد حكمه أنه يبنى على ما ينصب به في بام العراب فهو مفرد فيبنى على الياب لأنه في بام العراب سينصب بالياب فجمع التكسير يعتبر مفردا والحكم العام للمفرد ما is the wages of the கaving given مبنيا على ما ينصب به في بام العراب فتقول لا مسلمين مخلدون في النار لا نافي الجنس ومسلمين اسمها مبني على الياب في محل نصب مخلدون حضرها في النار يارمن ينتعن وخلدوا بقي معنى جمع ايش المؤنث السالم وهم باب المفرد وهم باب المفرد لا مسلمات متبرجات يعني ما يجوز لهم هذا كما تقدم ليس معنا الواقع فيه متبرجات تقدم معنى بحكم القران لكن معنى لا يجوز ان المسلم تبرج لا مسلمات متبرجات فتبنيه هناك في باب الاعراب ينصب ع رايت مسلماتي رايت مسلمات رايت مسلمات بماذا ينصب في باب الاعراب في هنا في باب لان في الجنس توجهان فيه البناء عن الكسر لا مسلمات متمردات والبناء عن الفتح لا مسلمات متمردات يجوز لك هذا وهذا في باب لان في الجنس جمع التكسير ينصب بالفتحة بالفتحه رايت مسلماتي في باب الاعراب لا توجهان فيه البناء للمإسلس الحياة لا, لا مسلمات متبرجات البناء لولفة البناء للكسر ليسن SPT ليس مشروع من مشروع cantri لا مسلمات متبرجات يجوز لك هذا وهذا في جمع لأنung قد سمعه من العرب هذا وهذا في جمع التفسير البناء على الكسر لأنه ينصر بالكسرة والبناء للفتح لأن الفتح خفيف لأن الفتح فيه شيء من خفه فلك أنت بني عليه انتهينا من المفرد وإلا من انتهينا ما حكم المفرد المفرد ما هو اولا حقيقته في باب الاعراب ما ليس مضافا ولا شبيهه وما حكمه في باب النفي الجنس أنه يبنى على ما ينصب به في باب الاعراب ان كان ينصب بالفتحة فيبنى هنا على الفتح وان كان ينصب بالياء فيبنى على الياء وإن كان ينصب بالكسره ففيه وجهان جمل من الثاني فيه الوجهان. البناء على كسر بناء على الفتح انتهينا ضغة جاء الوقت ولا تخارة الله المستعب يقفي هذا ان شاء الله بقي معنا المضاف والشبيه المضاف وندخل ان شاء الله في درسنا الذي كنا نريد ندخل فيه تعجب ان شاء الله تعالى. الى هنا